نوراً بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعم سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام امست بالكتاب الاعظمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله في هذه السلسلة المباركة وهذا الشهر المبارك مع هذا الكتاب المبارك شعرتك جزء التاسع وهنبدأ يا جماعة بآية هتحسوا الوقت انها تحفة فنية الشعار الاولاني فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه شوفوا المقارنة ربنا بيبين حالتهم ساعة الحسنة وحالتهم ساعة الابتلاءات يعني ساعة الصراء وساعة الضراء مع الحسنة اللي هو الأمور الحلوة زيادة رزق بقى وحاجات جميلة ومع السيئة والابتلاء مرض مشاكل اي حاجة مع الحسنة ربنا بيقول فاذا إذا إنما مع سياء وإن تصبهم إذا تفيد التحقق واليقين انما انت تفيد الشك كأن الأصل ان ربنا ملح حياتهم حسنات ويقينا الخير جاي جاي جاي جاي ما تشكش إن هو جاي أبدا انما مع سياء إن احتمال واحتمال باتت عيون ونامت عيون في أمور تكون او لا تكون ان ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون ربنا بيعلمك بيعلمك إنك خليك موقن للخير جاي انما ال ال المشاكل ده حاجة احتمالة بسيط طيب مع الحسنة فإذا جاءتهم بفعل الماضي زمن الماضي جاءت خلاص انما مع السيئة وإن تصبهم بالمضارع طيب ليه ربنا عبر بالماضي مع الحاجة الحلوة وبالمضارع مع الحاجة الوحشة لأن الماضي يفيد التحقق خلاص اتحققت انت يا ما خدت من ربنا خلي عندك يقين في الخير اللي جاي من عند ربنا إنما مع الابتلاءات وإن تصبهم المضارع يفيد احتمالية التحقق يبقى برضو انتو صبهم ده حاجة كل فين عما بتحصل قال لا طب يا عمنا في حياتي ابتلاقات يا حبيبي وفي حياتك كم نعمة عد بس النعمة اللي في ودانك عد بس النعم اللي في مراكز مخك عد بس النعم اللي في الثلتمائة مليون خلية اللي في كبدك عد بس النقحة النعم وفي حين ان الابتلاءات تتعدى على الصوابع طيب مع الحسنة بقى فاذا جاءتهم ال... بالالف والله الحسنة انما سيئة وان تصيبهم سيئة ناكرة من غير في الف والام الالف واللام اللي مع الحاجات الحلوة بيسموها الف والام العهد انت يا معهد انت ربنا عودك على الخير من وانت جنين في بطن امك كان ربنا بيديك خمسمائ من اعضاء جسمك كل يوم كان ربنا بيديك 250 مليون خلية فاعصابك كل دقيقة انت خدت من ربنا كتير قوي الحسنة انت تعودت على الخير انما السيادة دي ناكرة ما بتجيش غير كل فترة بس احنا لنفسياتنا ضعيفة فبنفزع منها طيب اذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه لنا تقديم يعني انا استحقها دي بتاعتي انا انا اللي اشتغلت واجبتها ما ينسبهاش لربنا طيب وانتوا صيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه موسى اتصرح باسمه لانهم كرهينه كرهين الدعاء كرهين اللي بيشتغلوا في دعوة الناس طب ومن مع مفيش اسماء ليهم ليه لانهم ما بيكرهش اللي ماشيين ورا الدعاء هو بيكرههم لانهم ماشيين ورا الدعاء بس إنما لو سابوا الدعاء ومشوا وراء أخلي الباطل ساعتها ما عادش هيكرهم شوفوا يا جماعة بقولوكم دي مش هاية دا تحفة فنية دا كل كلمة في عشان تعرفوا إعجاز الكلمة الكورانية وإعجاز الحرف وإعجاز إنها جت مضارع ولا ماضي وإعجاز إن الأباة جت إذا ولا إن وإعجاز إنها جت معرفة ولا ناكرها وإعجاز التقديم والتأخير زي لنا قابل كلام الله سبحانه وتعالى الشعار الثاني. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ما هو يقتلون ابنائكم ويستحيون نسائكم بلاء رهيب مصايب متولية بس وفي ذلك بلاء ايه من ربكم من المرب بتاعكم من اللي بيرعاكم من الراعي بتاعكم يعني يا رب ده بلاء من فرعون بلاء من ربكم عظيم يعني ايه من ربكم يعني اما يجيلك ابتلاء اعرف ان ده ربنا اعرف انك محتاجه عشان تتربى اعرف ان المرب بتاعك هو اللي اختار لك ال ال الابتلاء ده طيب زي ما ربين قال امن الرسول وبيبقى انزل اليه من ربه يعني الشريعة كلها جاية برضو من المرب بتاعك يعني احكام الشرع حلال وحرام كلها من اجل تربيتك اسم جميل قوي اللي يفهم اسم الله الرب هيعيش فرحان قوي يا جماعة لان الرب يعني الراعي انا ليه راعي تفرح ان ليك رب تفرح إني ليك مربي تفرح ان ليك مدبر تفرح لما نيجي نعمل برنامج بقى ولك الراعي الرسمي للبرنامج يبقى البرنامج ده هيتعمل له لوكيشن حلو وهيتصرف عليه ودراعي وهي... له راعي انت ليك راعي انت مش متروك هملا في الحياة عشان كده في ذلك بلاء الابتلاء اللي, اللي جاني ده من ربكم الكلمه دي تفرحك بالابتلاء عارف ليه لان المربي بتاعك فساعتها تعرف ان الابتلاءات كلها في نصلحتك وتربية لك عشان تقبل على الله فيفرج الكرب باذن الله سبحانه وتعالى الشعار اللي بعد كده من حليهم عجلا جسدا دي كلمة جبارة يا جماعة اتخذ قوم موسى من بعد هو راح يجيب الشريعة العقيدة ضعت على اديهم اموا راحين اشراكوا بالله وعبدوا العجل فربنا بيقول من حليهم عجلا يعني العجل ده العجل ده وزن حوالي اثنين طن صنعوا من الذهب بتاعهم اللي خدهم المصريين وبتاعهم يبقى صنعهم للدهب بتاعهم يبقى عشان كده لما ربنا قال لهم توبه ان الله يأمركم ان تسبحوا بقرة عشان حب العجل اللي في قلوبهم يتدبح مع دبح البقرة فضلوا يصعبوا على نفسهم لحد في الاخر مشتروا البقرة بتمانها ذهب فلما كان الزنب انه هم تقلوا المعصية بالدهب بقت التوبة انهم تقلوا الطاعة بالدهب يعني ايه يعني على قد الزنب اللي انت عملته لازم تكون التوبة يعني اخوانا الزنبي الزنبي كبير يبقى لازم التوبة بكبيرة لازم نرجع لربنا صح يا اخوانا في فرق من ان انا سبت وان انا توبت في ناس كتير ثابت بس ما تابتش التوبة دي يوتيرن بترجع لربنا بس لازم ترجع لربنا نظيف لازم تخسل حب الشهوة من جواك مش ترجع لربنا سبت المعصية من برا انما انت من جوا لسه نفسك فيها ولسه مشتق ليها لازم تخسل نفسك من جوا لازم تجاهد بأعمال صالحة بعد التوبة لحد ما تتوب على قد المعصية اللي انت عملتها الشعار اللي بعد كده في قول الله سبحانه وتعالى او لم ينظروا في ملكوت السماوات هما مبصوش وربنا بيكلم عن اللي انت شايفه او لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض مبصوش للسقوب السوداء مبصوش لل160 لل... مليار سنة ضوائية مجرات مبصوش للمجموعة الشمسية مبصوش للسبع طبقات بتاعت الغلاف الجوي والارض مبصوش لل25 مليون نوع كانحيل على وجه الارض مبصوش للمعجزات المزهلة في كل حاجة وما خلق الله من شيء مخلوقات 25 مليون نوع على وجه الارض ب وانعسى ان يكون قد اقترب اجلهم لا لا لا دي بقى اللي انتوا مش شايفينها يبقى ربنا بيقولهم الاول ولم ينظروا هو ما شافوش بعنيهم المخلوقات اللي هم شايفينها طب يا رب وانعسى ان يكون قد اقترب اجلهم طب دي حاجات انا مش شايفها ماهو انت لو بصيت في اللي انت شايفه هتوقن كأنك بتنظر بعيني قلبك للي انت مش شايفه عشان كده دايما ربنا يتكلم عن التدبر في الكون قبل ما يتكلم عن القبر ويوم القيامة زي صورة قاف اولا ما ينظروا الى السماء فوقهم بعدا كده جاءت سكرة الموت نفخة في الصور جاءت كل نفس معه صائق وشهيد كأن ربنا بيقولك قبل ما يكلمك عن اللي انت مش شايفه هكلمك عن اللي انت شايفه التدبر في اللي انت شايفه ويخليك توقن بقدرة ربنا على كل اللي الرسول قاله في القبر ويوم القيامة التدبر في الخلق هو اللي هيجيب لك اليقين الراسخ في الله سبحانه وتعالى اه اه الشعار اللي بعد كده واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه بص يا شباب بص يا اخواني مفيش خسارة هتخسارها في حياتك مفيش خسارة هتدفعها في عمرك اد الخسائر اللي انت هتخساريها لو ما اشتغلتش في الدعوة والله العظيم هذا لكل فرض في امة محك... محمد كل فرض في... عاصي وطائع مفيش خسارة هتخسارها في عمرك قد الخسارة اللي هتخسارها لو ما شلتش مسئولية الدين ده ودعوت الى الله فربنا بيقول للصحابة انتوا عارفين لو ما نصرتوش الدين انتوا عارفين لو ما اشتغلتوش في الدعوة انتوا هتخساروا ثلاث حاجات خسارة دنيوية وخسارة اخروية وخسارة دينية طب ايه الخسارة الدينية؟ أه مع ربنا بيقول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اللي هو نصر الدين ربنا هو ده اللي هيعيشك حياة بحقه هتبقى عايشه لك ايما في الحياة طب لو ما عملناش واعلمه ان الله يحول بين المرء وقلبه اول عقوبة هتنزل دينية على قلبك زي ما رسول قال في الحديث اللي حسنه ابو داود فضرب الله قلوب بعضهم على بعض يبقى البنت ماشية ده ايه ماشية بستريتش ولا مين يجب وده ايه بنقاب واللي ماشي يا بنقاب ما دعتهاش الى الله ومفاهمتهاش صحيح من الغلص ربنا يضرب بقلب العصية على قلب الطائعة يبقوا لتنين قلبهم في نفس الفساد بس دي من بره شكلها يغر ودي من بره شكلها بعيدة عن ربنا فاللي بشكلها بعيدا عن ربنا هي نفسها ممكن تفوق لانها عسلنا بعيدا انما التانية مخضوعها في اللبس لا هي نفسها قلوبهم تبقى في نفس المشاكل يبقى دا ملتاحي ولا متدين وشايف العاص بيعصي ربنا وبيشرب مخدراته ومبيقولوش حرام ربنا يضرب بقلب العاصي على قلب الطائع يبقى الطائع قلبه هيولى على الدنيا ومالينش هواته وشبهات بس من بره شكله حلو واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلب تهديد بالعقوبة القلبية وده عقوبة دينية وانه اليه تحشرون انه اليه تحشرون ده العقوبة الاخروية ييجي يوم الايامة اللي ما انكرش على العاصي وصاحبه وكال معاه وشيرب معاه يلاقي نفسه محشور يوم الايامة معاه يا رب ده أنا كنت متدين انت شفت وكلت وشربت معه بياس ربنا تهديد ان يحشر مع العصاية وما القيامة ان ترك دعوتهم الى الله طب دي الخسارة الاخروية طب الخسارة الدنيوية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اذا نزلت عقوب عامة سرطان عام فشل كلاوة عام ناسألوا الله العفو والعافية فأر عام اكتئاب عام غياب بركة عامة انت يا صالح هتبقى زيك زي الفاسد في العقوبات العامة ام قال من اللي بيانجوا يا رب المصلح مش الصالح تحديد في دنيتك ود... واخرتك وقلبك دينك لو سبت الدعوة الى الله سبحانه وتعالى الشعار اللي بعد كده وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية مكاء وتصدية يعني مكاء في طير اسمه المكاء لأنه ماشي يصفر بصوت حلو المكاء الصفير يعني معناه ماشي يصفروا كده لا ماشي يمشي يصفروا عارفا ما يكون واحد عايز عارف الناس أنه يسكر ربنا في عدي صوصو سو سو سو سو هو قاعد وقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله طب هو بيصوصو لو عايز يقول للناس انا بذكر welcome لكم قد يا جامعة فمعنا كده انه ما كانوا بيطلعوا صوت في العبادة عشان الدنيا كلها تعرف انه هو بيعبدوا ربنا طب والتصدية عارفين صدى الحديد اللي بيجا على الوش التصدية زي صدى الصوت كده هو عايز الدنيا كلها عايز يبق له صدى عايز الناس تسمع عن عبادته يبقى كان بيعبد ربنا عشان الناس تسمعه وعشان الناس ت عشان يظهر مش بيعبد ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان كنت سيدة عائشة بانتبهت للمعنى ده رضي الله وانا وارضها وقالت ان استغفارنا يحتاج لا استغفار احنا ساعات بنعبد ربنا عبادة شكل بس منظر الفاضي انما ما فيش حقيقة ليها زي اللي بيصلي من غير خشوع عمل زي واحد اهدل سيده عبد ميت انت بتهدن ربنا صلاة بلا روح زيك زي العمود بتاع المسجد اللي جنبك نسأل الله ان يرزقنا الخشوع في الصلاة يبقى اوعى عبادتك تبقى مكأن وتصدية اوعى عبادتك تبقى شكل وصوت بدون اي حقيقة على الاطلاق جوه الـ الـ الـ الـ الدين بتاعك او جوه القلب بتاعك والخشوع بتاعك الشعر اللي بعد كده وده هنرجع لصورة الاعراف فلما تغشها حملت نفس عاملة خطبة والله يا جماعة رغم انها لما بقول لي اخواني كد عايز اقول لما ربنا بيجيصر بقى يعني الوقتي ناس كتير جدا جدا تلاقي سنين زواج وما انجبش طيب و و وتلاقي الحمل بقى صعب الدنيا بقى صعبة كل حاجة بقى صعبة ربنا بقوله فلما تغشها الجماعة بقى سهلة حملت ان, إن الزوجة تحمل بقى سهلة حملا خفيفة ان التسعة شهر بقى سهلين فمرت به الولادة نفسها بقى سهلة هو, هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعة اللي بيحصل لما ربنا بييصر الدنيا ان من ضمن عطاءات الله الاهل الطاعة التيسير. ان ربنا بيصلون كل حاجة في حياتهم. عايز ربنا يصلك امرك. يص يريد الله بكم اليسر. يسر على نفسك بطاعة ربنا. وكل ما اطيع ربنا سبحانه وتعالى كل ما ربنا هيصر عليك سبحانه وتعالى في طاعته. الشعار اللي بعد كده واحنا كده بنبدأ من اول التاسع. معلش يا جماعة ساعات بجيب ترتيب من الاول وساعات من الاخر نموذج غريب لنبي بيكلم جسس بيكلم قوموا بعد ما ماتوا بقوا جسس فتولى عنهم سيدنا شعيب فتولى عنهم وقال يا قوم دول ماتوا الوقت خلاص دول الوقت بقوا جسس مرميين ووسائب البلد بقى وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي إن لم لم القسم والله العظيم قلت لكم والله العظيم بلغتكم ونصحتكم ونصحت لكم أخلصت ليكم فكيف آسى على قوم كافرين هو قلبه يتفرم من الألم عليهم قلبه موجوع فبيكلم نفسه بيقول لنفسه تزعل ازاي فكيف آسى ازاي تشيل الهم والألم على قوم كافرين انت يا ما قلت لهم ويا ما بلغتهم نموذج رهيب لنبي قلبه مفتور من الحزن على قومه أنا بقول القيدي ليه لازم نحب الناس يا جماعة لازم نخاف على الناس أنا مش قضيت بس ان انا مبلغ مش قضيت بس ان انا بقول انا لازم عشان كده إلى عاد أخاهم هو ده الى أخاهم أخاهم لازم يا اخوانا نحس بعطفة الأخ تجاه هو لازم نحس بعطف حققتها تجاه الناس لازم نخاف عليهم عشان الدعوة بتاعتنا تجيب نتيجة الشعار الاخير بقى بتاع الحلقة البنبوناية بتاع الحلقة وما وجدنا لأكثرهم من عهد الكلمة دي مؤلمة قوي ربنا بيقول يعني, ال ال يعني الكلمة المجعة على البشر وما جدنا لأكثرهم من عهد كل ما بتالي البشر يقوموا ساعة الابتلاء يرجعون ربنا ويقعدوا يعبدوا ربنا وتلاقي الواحد ساعة الابتلاء مننا بيعبدوا ربنا أحسن من مية شيخ أول ما الفرج ييجي كل حاجة راحت وإن وجدنا أكثر أم لفاسقين ينقلب على الدين وينقلب على الطاعة ويبقى ما فيش أي همة في الطاعة وما وجدنا لأكثر من عهد ساعة الابتلاءات عهود ويا رب أول ما الابتلاء يفرج هبقى هشتغل في الدعوة وهعبدك ومش أبطل عبادة أول ما الابتلاء يروح وما وجدنا لأكثر من عهد طبعا من الآية دي بتوجعنا كلنا يا جماعة طب اعمل ايه انا فعلا ساعة الامتحانات بطل في العبادة واول ما باخد الامتحانات بتقلص اخد الاجازة ولا بصلي في الجامعة اصلا انا فعلا ساعة الابتلاقات بقرب من ربنا عشان يفرج كاربي اول ما الابتلاق بيفرج خلاص نعمل ايه عايز حل عشان عزمتك في الصراء تبقى زي عزمتك في الصراء عايز حل الرسول عليه الصلاة والسلام لما الجيش كله راحت عليه صلاة الفجر بسبب ان بلال المسؤول التصحية نام فالرصال السلام صحوا الصباح الصبح كده ولا حاجة قال لهم قبل ما تصلوا الصبح تحولوا عن مكانكم عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفلة الم... يا رسول الله ان... احنا عما نقوم الجمال ون... ونفك الرحال ونصح الستات ونقوم الاطفال وننقل مكان تاني يا رسول الله نصلي الصبح عصا عشر احداشر الصبح تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفلة اوعى تحط نفسك في بيئة فشل وتطلب انك تبقى انسان ناجح اوعى تصاحب ناس ناجحة. وتطلب انك تبقى انسان ناجح. وليك مستقبل. اوعى تحط نفسك. اوعى تبقى طالب علم. عايز تطلب علم وأنت بصاحب الناس مبتقراش كلمتين. اوعى تبقى عايزه تحفظ القرآن وانت بصاحباتك ولا اليهم داعوا بحفظ القرآن. اوعى تبقى عايزه تشتغل في الدعوة وأنت من نتي بصاحب الناس شيلة هم الدعوة وشغالة في الدعوة. يبقى اللي عايز يبقا له عهد مع الله. اللي عايز يبقى مستمر على الطاعة